والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون إن الذين كفروا سواء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 فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 اخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها, وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها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 ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتفتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتسول أنفسكم وأنتم تثنون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون, يذبحون بناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغوطنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين نيلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 وَإِذْ طَالَمُوسَالَ قَوْمَهُ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وإذ دخلوا هَذِهِ قل فَكُلُوا هذه حَيْثُ فكنوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب, الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وخومها وعدتها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خافئين فجعلناها نتالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجِجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وبالوالدين إحسانوا وذِلُّ القربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنوا وقولوا للناس حسنوا وأقيم ثم تولّيتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 ثم هل هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون والعدوان عليهم بالاسم والعدوان وإيئتكم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم.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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ, ويكفرون بِمَا وَرَآهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقُتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفرارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره إن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 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وده الله إن الله وَاسِعٌ عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طانتون بديع السماوات والأرض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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما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 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون قل تحاجونا في الله وهو ربنا, وربكم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم ام الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى آخراط مستقيم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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قِبْلَةً ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وَحَيْثُمَا كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولين استبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك دائماً لعنة الله والملائكة والناس اجمعين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 ربته وتصرف الرياح وتصرف والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم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 لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 والكتاب والنبيين واتى المال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائين وفي الرقاب وأقام الصلاة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 فَمَنعَ فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ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 تقوع خيرا فهو خير له وأن خير لكم إن كنتم تعلمون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 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تن الصيام إلى الليل ولا تفاشرون وأن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 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البنوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 فإذا امتنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استطير من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم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 أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غطول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 باب النار اولئك لهم نصيب مما كذبوا والله سريع الحساب واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تعجل فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ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 سَلْبَنِ اِثْرَاءَ اِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ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 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما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 ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى ولا ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 نساؤكم حرص لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم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 وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللزجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فانساكن بمعروف أَوْ تسريح بحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان يخاف الا ان ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهم في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعبدوها وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَاآك هُم الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَها فَلَا تَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا جلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 وَإِن طلقتموهن مِن قَبْلِ أَن تمسوهن وَقَدْ فرضتم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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين.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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ضَمِنَ لَكُمْ بِنهَرَ فَمَن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاهَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَقِّضُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فَئِهِ قَلِيلَ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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 قَالَ بَل لَّبِثْتَ سَمِعَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة, كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل ثنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 أيودت أحدكم أن تكون له جَنَّةٌ من نخيل وَأَعْنَابٍ تجري تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفيليكم وَأَنْتُمْ لا تظلمون للفقرة الذين يحصرون في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفه بسمائهم تعرفه بسمائهم لا يسألون الناس الحافة وما يوفق من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أمواله بالليل ونهار سر وعلانية فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه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 واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالكم آلِكُمْ فَإِنْ لَمْ رجلين رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وامرأتان ممن ترضون تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَظْلَى إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا وَلَا تَسْأَمُ أَنْ تَقْتُبُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلى ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا تغتابوا إلا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقضوضا فإن أمن بعضكم بعضا فاليؤدِّ الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمَهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ